117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأفى النبي 119. فأثروا نبيه جمعا 110. فأثروا 117. وإنه على ذلك لشهيد 118. وإنه لحب الخير لشديد أفلا ما في القبور وحصي لما في صدورنا ربنا بذلك يومئذ لخبي